تُرْدِي مَن تَشَاءُ مِنھُنَّ وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَن تَشَاءُ وَمَن ابْتَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ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 La yhllleka nisa'um bagdulaa tabt ve ve agjbek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 وَإِذَا سَأَلْتُمُ النَّاسَ فَاسْأَلُوهُم مِّنْ عِلْمِ الَّذِي عِندَهُمْ وَاحْذَرُوا أَن يُؤْثِرُوا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 إن تبدو شيئاً أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليماً